الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس العشرون المفردات انظر واستمع واعد ينام يستيقظ يذهب يكنس يغسل يكوي يشاهد كبير كتاب صحيفة تلفاز مدرسة سيارة حافلة ملابس أطباق الصباح الفجر ساعة صلاة مبكرا متأخرا عمل عطلة الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس العشرون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس